سبحان الله لا الحمد لله الله الله سبحان الله الحمد لله الله الله سبحان الله لا اله الا الله لا حقدنا الله لا حقدنا لا لا الله لا الله الذي لا الله بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> نور الله الحمد لله الله الله الله لا الله, الله لا الله الذي نجد الله لا نحمد محمد رسول الله, لا الله <متحكي> الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن من العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الحمد لله الله الحمد لله الله لله محمد الله محمد الله لا الله لا اله الله محمد الله لا اله الله محمد الله là العليم سبحان الله ra لله الله hắnũợ làm bố bằng ngậ لا احد الله لا اله الا الله لا شهادتنا محمد رسول الله لا احد الا الله لا اله الا لا لا لا صير حكم العدل حقا الله الحمد لله الله لا فنق الله الحمد لله الله لا لهاقدنا الله الذي لا الله لا حقدنا نم محمد رسول الله لا الله الذي الله الله لا العظيم الغفور شكور العلي الكبير الحفيب المطيط الحسيب الجليل سبحانه الله الحمد لله الله, الله سبحانه الله الحمد لله الله شهدوا الله لا اله الله لا شهدنا محمد رسول الله لا الله لا الله لا شهدنا الله لا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد الله الحمد لله الحمد لله لله لا لله الحمد الله الحمد لله لا شهدوا الله إلا الله لا شهدوا نبي محمد رسول الله لا القادر المقتدر المقدم لا المؤخر الاول الآخر سبحان الله الحمد لله الله هو الله سبحان الله الحمد لله الله الله لا شهدوا إلا الله. لا شهدوا أن محمد رسول الله. لا شهدوا الله. لا أن محمد رسول الله. الله مالك الملك كل جل وعلا سبح <تس> هذا الله لط الحمد لله لا له مطلا سبح الله الحمد لله لا له مطلا لا لا الله لا حقد محمد رسول الله لا حقد لا اله الا الله لا حقد محمد رسول الله لا اله الجامع الغني La fatih, la fatih, la fatih, la fatih, la لله la fatih, la fatih, la fatih, la fatih, la حقدنا محمد ورسوله لا حقد الا لا الله شفدنا.